كان بكم أذى من مطر أو كنتم أَن أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتوا الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاطمئنو الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مقوتا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 وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحط لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخال Kıymetli